تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى من مغيم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاء من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا, اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله نقتفلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيئ فيه، لا بيئ فيه ولا خلت ولا شفاع، والكافرون هم غالبون. اللهم القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يستع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء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 فقد استمسك بالعروة الوثقى لم ننفصان لها والله سميع عليم